Bismillahirrahmanirrahim Qul A'udhu B'Rabbi Al-Falq Min-shar Ma-Khalq Min-shar Ghasik Ida Wakab Min-shar Nafafat Ida Wakab Min-shar Ha-Sid Ida Hesad Bismillahirrahmanirrahim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 يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 Kullun aman bila Allah, wa malaikatih, wa kitubih, wa بين أحد من rasulih. و سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Laha ma kسبet wa alayha ma kسبet Rabbna la tukakhidna in nesina au akhطأna Rabbna wala tحمil alayna isra Kama hameltahu ala almadin min qabli ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إذا أتيت مضجعك فتوبأ وضوءك للصلاة ثم اتجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوقت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت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 ويقول اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك ويقول مثل اللهم وأحيا ويقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر أربعا وثلاثين ويقول اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم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 فَصَوَّبْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وبنبيك الذي أرسلت